عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا لساء من نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِنَّ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ 117. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 118. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 119. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 110. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 111. واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها اس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم حبيب قالت الاعراب آمنا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 111. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 112. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون